صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك لعلى الذي خلق مسوا والذي قدر فادا والذي أخرج المرعى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 بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها أين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصوفة وزرابي وبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شطحت فذكر إنما ما أت مذكِر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى وكفر فيعذب فيعذبهم الله الأذاب الأكبر